ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُقْضَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَتَأْسَفُ عَلَى الْقَوْمِ بِالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْهِمْ رَحْمَتَهُ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا ۗ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اننكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه الهات كما تقولون اذا لبثوا الى ذل العب سبيلا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَوْ عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سفينها وقالوا ايذا كنما عظاما ورفاتا اين لمابعثون قلقا جديدا